وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات سيئات أعمالنا وأن الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 أن يكتبنا عنده في الذين يطلبون العلم لوجهه الكريم فينفعهم الله به ويرفعهم مع الذين أوتوا العلم درجات إنه سبحانه كريم مجيب يقول ربنا جل وعلا وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِكْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ يقص ربنا جل وعلا على عباده أولى فتنة تعرض لها آدم ومن ثم بنوه فشاء ربنا بحكمته وعلمه أن يبتلي أبانا حيث أسكنه الجنة ثم ابتلاه وأمره بأمر على سبيل الابتلاء قال سبحانه وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وقلنا هنا بمعنى قدرنا وحكمنا وادنا يا ادم قيل سمي ادم من الادم والاديم قال أديم الأرض يعني يعني ما يعني ترابها وقلنا يا آدم وحكمنا وأمرنا آدم قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة زوجه حواء وقيل سميت حواء لأنها خلقت من حياته سمي أبونا آدم آدم لأنه خلق من أديم وسميت أمنا حواء قالوا لأنها خلقت من حياة فقد خلقها ربنا عز وجل من ضلع آدم في بعض روايات بني إسرائيل أن آدم عليه السلام لما رآها قال دمي ولحمي وزوجي، وذلك أن الله عز وجل عالم من خلقه آدم أنه يستوحش عليه السلام أنه يستوحش فلا بد له ممن يؤنسه، وقيل سمي الإنسان سمي الإنسان وإنسانا لذلك. لأنه يأنس بغيره من أبناء جنسي الجنة قيل سميت بالجنة لأنها تجن من فيها بمعنى معنى تسترهم من كثرة زرعها ووصفت بساتين الدنيا مع الفارق بأنها جنان ومفردها جنة لولا ادخلت قال ربنا سبحانه لولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال ربنا وكل منها رغدا وكل منها رغدا الرغت هو كل رزق كثير هني قال له رغت فرزق الجنة كثير وهنيئ كثير لا ينقطع قال صلى الله عليه وسلم وريت الجنة ورأيت فيها عنقودا فلو أخذته لظللتم تأكلون منه إلى قيام الساعة كثير فرزق الجنة كثير هنيء لا تنغيص فيه ليس كرزق الدنيا يحتاج إلى سعي كما ذكرنا ويحتاج في أكله إلى جهد وفي إخراجه إلى جهد وينغص على آكله أحياناً. أيما تنغيص وكل منها رغدا حيث شئتما فأبونا عليه السلام وزوجه أباح الله لهما أن يأكل من الجنة حيث شاءا ولا تقرب هذه الشجرة فتكون فتكون من الظالمين استثنى من الجنة عليكم السلام من الجنة كلها شجرة واحدة وهذا فيه إبرة وفيه علم لمن أراد أن يعرف نفسه فذاك آدم عليه السلام ونحن ونحن بنوه قال جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فناسيا ولم نجد له عزم ونحن أولاد ونحن مثله نشبهه في كثير من الأمور كل الجنة لك يا آدم ولزوجك إلا شجرة قالوا على التحقيق هذه الشجرة استثنيت على سبيل الابتلاء والامتحان فقط وإنما هي شجرة كسائر أشجار الجنة فقط على سبيل الابتلاء قيل في هذه الشجرة أقوال قيل هي السنبلة وقيل شجرة العنب وقيل التينة وقيل الزيتونة ولكن هذا من قبيل العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر كما واحد طلابنا مرة قال لي أنا حاجتي بيك أكيد فتقابلنا قال لي أنا مشغول منذ مدة وعليكم السلام أحب أن أعرف فتى موسى أشكال اسمه فتى موسى ما كان اسمه هذا يترتب عليه أمور خطيرة في الاعتقاد وفي العمل ما كان اسمه طيب ومن جاهل اسمه يسعه جهل ذلك ولا لا يسعه لا يسع يسع إذن هذه الشجرة اختلفوا من من قال السنبلة والتينة والزيتونة وشجرة العنب وغير ذلك وهذا علم لا ينفع وجهل لا يضر المهم أنها شجرة نهي آدم أن يأكل منها وفي قوله تعالى فتكون من الظالمين رد على الذين استدلوا ببعض الأثار الباطلة لينسو الفعل إلى أمينة حواء فقالوا هي التي هي التي أزلت أبانا وهي التي زينت له الأكل من الشجر وهذا غير صحيح فتكون من الظالمين هذا فيه إشارة إلى ظلم الإنسان نفسه. فالله تعالى أن يضره ظلم أحد من خلقه ثم قال ربنا فأزل لهم الشيطان فأزل لهم الشيطان وقرأ عاصم فأزال لهم الشيطان عنها في قراءة عاصم فأزالهما الشيطان يكون الضمير في عنها عائد على على الجنة فأزالهما الشيطان فأزالهما في قراءة عاصم فأزالهما الشيطان فيكون الضمير في عنها عائد على الجنة وقرأ الجمهور فأزلهما من الزلل من الزلل يكون هنا على قراءة الجمهور الضمير عائد على الشجرة أي بسببها وقلنا حروف الجر ينبو بعضها عن بعض فكأن الكلام فأزلهم الشيطان بها بسبب الشجرة بسبب أكليهما من الشجرة فأزلهم الشيطان عنها الشيطان خرج من الجنة قبل دخولي آدم ولا لا قالوا إذن كيف أزلهما حال كونهما في الجنة والشيطان خارجها قالوا أزلهما بصوته من خارج الجنة كلام فيهم من بعيد وقيل دخل في في حية إلى الجنة تسلل المهم أنه أزل لهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه ما الذي كان فيه القرآن يفسر بعضه بعض. قال ربنا في سورة طاها وأن لك ألا تجوع فيها ولا تعث ثم وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى أنا ولا تضحك لا يصيبك الضحى اللي هو شيء من الحر اللي اللي يحصل معه. الانزعاج، فالجنة لا برد فيها ولا ولا زمهرير، ظلها لطيف ليس بالبارد الشديد البرودة، وكذلك ليس فيها الضحى ولا تضحى، لا يصيبك فيها أو لا تصيبك فيها تلك الحرارة المزعجة. ثم قبل ذلك قال لا تجوع فيها ولا تعرى لا تجوع فيها ولا تعر فهي نعيم دائم مقيم أراغد كثير هنيء خرج منه بأكلة من شجارة من شجرة، وهذا شأن إبليس مع آدم وبنيه. شوف الآن أصحاب المعاصي أجرا الله يأكل منها. يترك الإنسان كل ما أباح الله من مشروب لذيذ، طيب، هنيئ، كريم الريح. كريم الطعم لذيذ الطعم كريم المفعول وينجع إلى مشروب ممتن الريح فاسد الطعم رديء المفعول ينزع منه إنسانيته فيصير أشبه ما يكون بالحيوان بل الحيوان أكرم في بعض الأحيان. وكذلك وعدنا ربنا سبحانه بالجنة، وأدخلهم الجنة عرفها لهم. الله عز وجل أخبرنا بشيء من أوصافها. وأخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء مما فيها فيبيع بعض بني آدم ذلك النعيم المقيم بنعيم زائل ونعيم بين قوسين أو لنقل بمتع قصيرة زائلة منغصة مرأة في الجنة يرى مخ ساقها من بين من بين اللحم والعظم مخ ساقه تلبس السبعين ثوبا ترى في كل حين بلون وثوب نصيف المرأة في الجنة خير من الدنيا قال صلى الله عليه وسلم وما فيها لو أطلت حورية من حور الجنة على الدنيا لسطع نورها فيها كنور الشمس أو أشد فماذا يصنع بنو آدم يتركون هذا من أجل متعب مبتذلة رخيصة قصيرة قليلة منغصة تورث ظلمة في الوجه والعياذ بالله وقصوة في القلب وحسرة مهما بلغ صاحبها من الإجرام الهتية لابد أن تورث في نفسه حسرة بعد انقضائها إذن الموازين وقديما قلنا قال بعض السلف لو كانت الدنيا من خزف لو كانت الآخرة من خزف باق والدنيا من ذهب زائل طبعا لفضلت الآخرة على الدنيا فما بالك أن الآخرة خير من الدنيا ولا هي دونها لو كانت دونها وهي على الدوام لكانت خيرا منها ولا لا واحد يقول لك أنا أعطيك قلم عاديا ولكن خذه أو أعطيك قلما ذهبيا وبعد ساعة أخذه هذا فرق فارق ما الذي تختار القلم العادي الدائل فما بالك أن الجنة هي خير وأبقى وبنو وآدم يختارون الدون الزائد إلا ما رحم ربه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو عدو مستحكمة لا سبيل إلى إلى انقضائها مستحكمة ما دامت الدنيا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يعني استبدلنا الفناء بالخلود ومتاع فيها شيء من متاع شيء من نعمة شيء من متعة شيء وهذا الشيء القليل زائل بدليل قوله تعالى إلى, إلى حي وقلنا أن إبليس نعوذ بالله منه إنما عصى ربه وعاد آدم وبنيه بسبب ماذا؟ بسبب الكبر نعم بسبب الكبر نعوذ بالله من الكبر في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه بإفقال ذرة من كبر تحدثنا عن هذا الكبر الحصة الماضية ولا قلنا الكبر قلنا السبب الرئيسي لدخول لدخول الجنة ما هو التوحيد والكبر ناقض من نواقض التوحيد من أجل ذلك عظم إثمه لا يدخل الجنة أبداً لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الحديث في صحيح مسلم وهذا مدخل من مداخل إبليس يدخل به خاصة على الذين نجوا من تزيينه واستدراجه في بعض الذنوب الأخرى التي هي أقل فالموحد المخلص التوحيد أو الخالص التوحيد قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق ولا لا فالصحيح وكررها حتى قال فراغي ما أنف أبي ذر من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق لكن الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قلت إبليس يدخل نعوذ بالله منه إلى بعض الذين نجوا من تزيينه للذنوب أو لبعض الذنوب يأمر ابن آدم بالزنا فلا يزن يستعصى، يأمره بالخمر يزينه له فلا يشرب، يزين يزين له الربا، وأنت مضطر طارئا يقولها كرتر، والضرورات تبيح المحظورات، والبيت صار ضرورة والسيارة ضرورة، و... فلا يأكل ربا. يزين له الميسر فلا يقامر نجا منه هل ينجو منه يتركه وشأنه يأس منه يقول إذن أنت من أفضل خلق الله أمرتك بالزنا فلم تزني أمرتك بالخمر فلم تشرب زينتك ل... زينت لك القمار فما استمعت أنت من أفضل خلق الله وأنت أقرب خلق الله إلى الله وأنت أهدى خلق الله لله وأنت أعلم خلق الله من الله وأنت السنة أنت من أصحاب من أهل السنة والباقون مبتدع ظلال فسق فيزين له مثل هذا حتى يوقع في قلب في قلبه هو يكتفي بماذا يعرف أنه ولو كان نكتص به مثقال ذرة انتهى أمره يعرف أنه قضى عليه قضاء مبرما، إلا أن يتداركه الله برحمته ويتوب من الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر في الصحيح قال بعض السلف أدركت ثلاثين ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه ماذا؟ النفاق كلهم ثلاثين من من التابعين؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مش بيهم كل يخاف على نفسه النفاق إذا قيل في قوم يا منافق قال ألا المنادى أنا اللهم استرنا اللهم استر إذا قيل فاسق قال أنا هذا هو قال الحسن البصري وقد رأى كفرة الحجيج يوما والله لولا أني فيهم رأى بكاءهم بخشوعهم قال والله لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم يعني أنا السبب وجودي معهم هذا الذي رأه بعض تلاميذه سجد سجدة في الحرم بين الركن والمقام بين المغرب والإشاء سجد عاد سجد في ركعتين نفل بعد انقضاء صلاة المغرب مع الجماع ما رفع رأسه إلا مع أذان الإشاء هذا الحسن البصري نفسه قال لولا أني كنت فيهم لقلت قد غفر الله له وين تعلم؟ تعلم في مدرسة الصحابة الذين تعلموا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتهم إخوانك تهم نفسك آه أنت حر تهم نفسك وإلا عرضت نفسك نفسك لهذه الفتنة العظيمة نجوت من الموبقات تحمد ربك سبحانه وتعالى نجوت من الكبائر تحمد ربك سبحانه وتعالى هداك الله إلى السنن إلى الفرائض والنوافر والسنن وفضائل الأعمال إياك ثم إياك ثم إياك ومن قبل ذلك كله إيايا أن نختر بذلك فتنظر إلى إخوانك في المسجد وتحقره تحقر صلاتهم عند صلاتك تحقر دعائهم عند دعائك تحقر حرصهم على طاعة الله عند حرصك تحقر برهم عند برك إذن هذا مسلك موبق غادم المهلك موبق لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر إياك وإياي فإبليس إنما أهلكه الكبر إنما أهلكه الكبر قال سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قيل أن آدم عليه السلام بعد أن أكل من الشجرة وفي بعض آية القرآن في غير هذا الموضع أن الشيطان بعد أن زين لهم الأكل من الشجرة انتقل إلى أمر آخر أنه أراهما سوأتهما فلما رأى آدم عليه السلام سوأته قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا طويلا طويل الشعر في بعض الروايات أنه أخذ يجري في الجنة استشعر هول ما صنع حتى عالق شعره بشجرة شد شعره في, في شجرة في بعض الروايات فقال له ربنا سبحانه وتعالى يا آدم أمني تفر ولمش إلى أين تجري فقال بل أستحي منك يا ربي أستحي كساه وأطعمه وسقاه وآواه أسكن في قوله تعالى أسكن السكن في اللغة معنى؟ فيه معنى اللواء وأسباب الراح في مطلع الآية التي مرت معنا قبل قليل وقلنا يا آدم أسكن فأسكنه ربه سكنه إذن قال بل أستحق قال ربنا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه في الأعراف الآية الثالثة والعشرين تصريح بهذه الكلمات قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قالوا هذه هي الكلمات التي قالها آدم وحواء، وقيل غير ذلك من الكلمات من طرق. في بعضها ضعف، وبعضها شديد الضعف، ويكفينا أن نستدل بما قرأنا قبل قليل من سورة الأعراف. إنه هو التواب الرحيم، تواب على وزني. عاد كثير التوبة كثير التوبة على عباده الذين يخطئون ثم يتوبون صحيح أن استصغار الذنوب واحتقارها أمر خطير موبق كما قلنا ولكن رحمة الله عز وجل واسعة فمهما أذنبت ومهما قصرت أحدث توبة ولا يئسنك الشيطان وقلنا أساليب عدوة مستحكمة يوقعك في الذنب فإن تبت أي أسك من رحمة الله والعمل يماشي ينوع لك لن يتركك وشأنك حتى تفارق الدنيا إذن إنه هو التواب الرحيم فيه إشارة ودلالة على رحمة الله عز وجل وأن الذنوب مهما عظمت فالله عز وجل كثير التوبة تواب فعال على عباده الذين يذنبون ثم يتوبون قل نهبطوا منها جميع قال سبحانه قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنوا المقصود ذرية آدم فإما يأتينكم مني هدى على يد الأنبياء والمرسلين فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون المصير العودة إلى دار أبينا الأولى الذين يتبعون هدى الله عز وجل وعدهم ربنا بأن يعيدهم إلى دار أبينا التي أخرج منها فيعودون إلى إلى العيش الهنيء، الكسوة والطعام والشراب من غير سعي ولا كلفة ولا شقاء. قال سبحانه: ولا يخرجنكما من الجنة فتشقاء. فنحن في الدنيا في دار في دار شقاء. قال صلى الله عليه وسلم: دار الأحزان، دار تعب، دار أحزان. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا يدخل الله أصحابها، أصحاب النار. في صحيح مسلم عن مالك ابن سنان الخضرية. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون هؤلاء أهل أصحاب النار لا يموتون فيها ولا يحيون وعذابهم فيها دائم زائد ولا هو في نقص ولا هو مستقر زائد عذاب النار ولهذا بالله في زيادة دائم في زيادة دائم ندلي حسن قول ربنا سبحانه فذوقوا فلن نزيدكم إلا إلا عذاب إلا عذاب نعيم أهل الجنة في زيادة وأتوا به متشابها كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها لكن الطعم ألذ أحسن أكرم وأهل النار في عذاب دائم وفي زياد لا يبقى على حال كل يوم نعوذ بالله وأشد من الذي قبله وهذا؟ من كلام ربنا سبحانه وتعالى إذن أهل, أهل النار قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي سنان الخدري قال أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة نعوذ بالله من هذا الحال ومن ذاك اللهم إن نسألك الجنة ونعيمها اللهم برحمتك لا بأعمال اللهم لا تعاملنا بما نحن أهل وعاملنا بما أنت أهل أنت أهل التقوى وأهل المغفر أنت أهل التقوى وأهل المغفر اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اللهم اغفر لنا جدنا وهزدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم ارحمنا وأنت بنا راحب ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ثم قال سبحانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليها وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون وإيايا فارهبون قالوا خاطبهم ربنا سبحانه وناداهم بأنهم بنو إسرائيل قالوا ذلك كقولك لقولك يا ابن الكريم أو يا ابن الشجاع فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام وقد كان يعقوب أتق الناس وأورع الناس وأصلح الناس فحين يناديهم ربنا سبحانه بقوله يا بني إسرائيل فيه استنهاض لهممهم وتذكير لهم قال انفسرونك قولك يا ابن الكريم جد يا ابن الكريم أو يا ابن العالم اطلب العلم يذكرك بفضل بفضل أبيك أو بفضل جدك يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون فالله عز وجل قد كرم بني إسرائيل وفضله وأكرمهم بأن أرسل فيهم رسلا وأنبياء في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياء جعل ساستهم وكبراءهم أنبياء لا ملوك ولا سلاطين وهذا من نعم الله عليهم ونعب عليهم كثيرة ولكنهم قوم بهت قوم ظلم وبهتان قال ربنا وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم قال الحسن البصري العهد المقصود هنا في الآية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 لا أكثرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا أخذ الله عليهم العهد أن يعبدوه لا يشركون به شيئا وأن يتبعوا رسله وأن يعملوا بمقتضى أمره ونهيه. ولكن الجماعة بدلوا و. في سورة البقرة من قصصهم ما فيه إن شاء الله عبرة ولعل الله عز وجل يجمعنا فنواصل وبه المستعان يقول أخوكم سمعتم حولًا عن الجنة التي نزل بها نبي الله آدم عليه السلام وأمنا حواء أو أمنا حواء أنها ليست الجنة التي وعد المتقون وإنما جنة في مكان آخر ولم تكن بالأرض أيضًا قيل أنها أن الجنة كانت في الأرض هذه الجنة قيل أنها في الأرض وقيل وهذا مذاب إليه أكثر الفسرين. أنها بالسماء وأنها الجنة المعروفة الموعودة هذا قول أكثر أهل العلم قال بعضهم جنة في الأرض وقيل غير ذلك والله أعلم يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله كيف نفرق بين الكبر وحديث الناس معادن؟ وجزاكم الله خير. لم أفهم وجه الإشكال بين الكبر وهذا الحديث. أنا إذا قال ما يقول واحد ما تحدوش. ما ارتاحت مش يعني أنت تتكبر عليه؟ فقط من أن. سبحان الله مش كل الناس يعني سيتصاحبون ولا يتعاشرون سبحان الله الأرواح جنود مجننة لكن هذا لا يسمح لك أو لي أو لأحد قائل صلى الله عليه وسلم بحسب امرهم من الشرط أن يحقر أخاه المسلم لا تحقره ولا تظلمه ولا تستشعر أنك خير منهم ومش لازم سيدي تصاحبه تبسم في وجهه وسلم عليه خلاص نجيبش تصاحب كل المسلمين لكن أنت تستشعر أنهم جميعا إخوانك وسيكون لك أصحاب مقربون ومعارف وهكذا مسألة يعمل واسعة إن شاء الله العشاء متى يؤذل؟ خير بآخر. طيب على نكتفي بهذا. الله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.